الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم للدين إياك نعود وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي wiril namu bi alayhi wa lam ba alim la qasimu bi أحسن أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت ما لن نبدا أيأسن أن لم يرموا أحد ألم نجعل له عينين ولسانه وشفتين وهديناهم فلقد هم العقبة وما أدراك من العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم في مسغبة يتيم وتواصل وتواصل أولئك اصحاب وجواص بالصبر وجواصا بالرحمه اولئك هم الصحاب الميمنه والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشأه عليهم النار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 مغتوب عليهم ولا الغالين آمين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا Inna maa alasri israa, inna maa alasri israa,